أذيق العيدا كأس المرارة والقرح ولا بني الله يا قادة الفتح أذيق العيدا كأس المرارة والقرح ولا بني الله يا قادة الفتح وكل عدو يبتغي بس أرضنا ومن وصف الأصحاب بالذنب والقدح ستعلم حفي إن دارت وسابق وقع السيف قع قاعة الرمح ستعلم <مترجم> يا حفي إن دارت الروح وسابق وقع السيف قع قاعة الرمح لأنك واجهت الوسود بدوحات الدخاء الأرض حمرارا من الذبح أشاوي ستنتخش الكومات نزالهم وجندلة الأعداء طلبت الربح أشاوي هم جندلة الأعداء طلبة الربح وشتنا بين الاستتاز أرفعنا وبين كلاب الرفض والنوح والنبح وإنا لنا عند الإله كرمة فإما جناد الفلد أو عاية الفتح وإنا كَرَامَة فَإِمَّا جَنَّانُ الْخُلْدِ أَوْ رَايَةُ الْفَتْحِ وَإِنَّ لَنَا عِندَ إِلَٰهِكَ كَرَامَة فَإِمَّا جَنَّانُ الْخُلْدِ أَوْ الْفَتْحِ وَإِنَّ لَنَا عِندَ إِلَٰهِكَ كَرَامَة فَإِمَّا جَنَّانُ الْخُلْدِ أَوْ رَايَةُ الْفَتْحِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ بل الأحياء عند ربهم يزقون فرحين بما أتاه الله من فضله يستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم إلا خوف عليهم ألا خوف عليهم Allah'a